وَاتَّبَعْتَ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اتَّبَعْتَ مِلَّةَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا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 ينارنده على يا صاحب يسدجني او باب متفرقون خير ام الله الواحد القهار يا صاح 119. لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمون سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 111. إله الحكم إلا لله 112. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه 113. ذلك الدين القيم ولكن أكبر أكثر الناس لا يعلمون ذلك الذين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا يا صاحب السجن مَن آخَر فَيُسْلَبَ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ وَأَمَّا إِنَّنْ آخَوَ فَيُسْلَبَ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال للذي ظن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 118. <تصفيق> يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون 119. يا أيها في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون